وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النر وصلنا إلى باب تسطر المغتسل بثوب ونحو عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبر الراوي عنه أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب أيضا عن أم هانئ بنت أبي طالب حدثت أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسطرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواية الثالثة نفس الاسناد قالت فسطرته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى وعن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل هذا الحديث فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره طبعا هذه المسألة ما لم يخشى الفتنة ما لم يخشى الفتنة ولكن هو الأصل أنها تسطره فاطمة رضي الله عنها سترت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بثوب وطبعا لم يظهر منه شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولها ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى فهذا فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات وموضع الدلالة كونها قالت صبحة الضحى وهذا تصريح بأنه بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الأخرى التي قالت صلى ثمان ركعات وذلك ضحى فبعض الناس توهم أن صلى هذه الثمان من أجل, إيه؟ من أجل فتح مكة من أجل فتح مكة النووي رحمه الله يرد هذا الكلام ويقول لا بل هذه كانت سنة الضحى فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات لما دخل وفتح مكتا صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم. طبعا صلاة الضحى فيها أقوال هل هي سنة مطلقة ولا الأمر فيه خلاف المسألة فيها ستة أقوال ستة أقوال في صلاة الضحى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره قال الأول أنها سنة مستحبة صلاة الضحى سنة مستحبة القول الثاني لا تشرع إلا بسبب إلا بسبب أو لسبب يعني زي فتح مكة مثلا فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بشيء في هذا الوقت يجوز له أن يصلي الضحى قول الثالث لا تستحب أصلا غير مستحبة قول الرابع يستحب فعلها طارة وتركها طارة أخرى فلا يواظب عليها القول الخامس يستحب المواضبة عليها في البيوت يستحب المواضبة عليها في البيوت قول السادس أنها بدعة أنها بدعة رجح ابن دقيق العيد رحمه الله أنها سنة سنة مستحبة ولذلك بعض العلماء قالوا أيضا أنه تكون مستحبة في حق من لم يقم في الليل من لم يكن له ورد في الليل يستحب له أن يصلي الضحى أما من كان له ورد في الليل فلا يصلي الضحى وهذا كله, كله اجدهادات من أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ركعتي الضحى في أكثر من حديث أشهر حديث حديث مين؟ أبي هرائي رضي الله عنه وردى لما قال أصاني خليل بثلاث منها وركعتين الضحى وقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقه فكل تسبيح صدقة، كل تحميدة صدقة في آخر الحديث، ويجزئ عن ذلك ركعتان ركعهما من الضحى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وفي غير فتح، وفي غير فتح مكة. أقل الضحى كم ركعة؟ أقل الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان أكثرها ثمن ركعت، فصلاة الضحى سنة، سنة مستحبة، كما ذهب إليه ابن دقيق العيد ورجح الشيخ معثمان. رحمه الله نعم فتح مكة التي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ثمان ركعات على أكثر دل على أكثر العدد على أكثر العدد لا مش القيم هو ابن القيم ذكر الأقالي الستة ذكرها قال ان اختلف الناس فيها رجح الناس سنة مستحبة سنة مستحبة قولها صبحت الضحى الصبحة هنا اللي هي الإيه النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها قوله فصلى ثمان سجدات المراد ثمان ركعات ركعات سميت استجدة ركعة والركعة تسمى سجدة تسمى سجدة لاجتمالها عليها وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه والله ما بابو تحريم النظر إلى العورات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 بالضم أو الكسر هنا أحكام الباب فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل وهنعرف ذوقت العورات والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه لا خلاف في ذلك يعني إجماع أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا يجوز المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل كل هذا حرام بالإجمع هذا حرام بالإجمع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى يعني أيهم أولى بالتحريم نظر الرجل إلى المرأة, إلى المرأة أو عورة المرأة الأجنبية فهذا أشد من نظر الرجل إلى عورة الرجل وفي وكليهما حرام كليهما حرام وهذا التحريم في حق غير الأزواج واستاذه أما الزوجان عن الرجل بين الرجل ومرأته فهل يجوز له أن ينظر إلى عورتها؟ فاختلف الأصحاب عند الشافعية في ذلك يقول أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج إلا الفرج يعني يجوزن ينظر لها وتنظر له مع عدى الفرجين ولكن هو بيقول مع عدى الفرج وذكر ثلاثة أوجه للشفعية قال أصحها أنه, أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام يعني هو ذهب إلى, الإيه؟ إلى الكراهة والقول الثاني أنه حرام عليهما والقول الثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة يعني اللي خليه حرم على الرجل يحرمه على المرأة لماذا الاستثناء ليه ليه يفصل بين الرجل والمرأة والنساء شقائق الرجال في الايه في الاحكام إذا الا اذا اتى دليل يخص احدهما دون صاحبه يقول والنظر الى باطن فرجها اشد كراها وتحريما هنا الامام القرطبي الامام القرطبي رحمه الله نقل الجواز قال لانه اذا جاز التلذذ إذا جاز التلذذ بالمرأة فالنظر إلى الفرج أولى فالنظر إلى الفرج أولى وهذا من دابل إيه؟ التلذذ بالمرأة وذكر القول الثاني الإمام القرطبة أيضا قال لا يجوز النظر إلى فرج المرأة ولا المرأة تنظر إلى فرج زوجها وقال والأول أصح والأول أصح لي أصح لأنه لم يأتي دليل صحيح صريح في المسألة ولو كان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا ولو كان في شيء لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعودنا لا يجوز تاخير بيان عن وقت الحاجة اليه ودليل الحديث مين عائشه رضي الله عنها لما قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم فاقول له دع لي دع لي فطبعا بيغتسلوا إيه نعم من اناء واحد وهما الله اعلم وأما السيد مع امته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين الأما التي يجوز أن يطأها زوجها مش زوجها بقى سيدها التي يجوز أن يطأها سيدها فهما كالزوجين وإن كانت محرمة, محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة يعني لا يجوز له أن ينظر إليها بحال لا يجوز له أن ينظر إليها بحال وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية فهي كالأمة الأجنبية لا يجوز له أن ينظر إليها, لا ينظر إليها بحال وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح خلي بالك هو ألف الصحيح وإحنا عملنا بحث فيها المرة قبل الماضي قال إيه فالصحيح أنه يباح فيما فوق الصرة وتحت الركبة يعني فوق الصرة وتحت الركبة هي دي العورة بالنسبة للنظر لمين للمحارم خلي بالكوا ده كلام مين؟ النووي وقيل وقيل نقل القول الثاني يقول وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف وهذا الذي رجحناه في البحث هذا الذي رجحناه يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى أمه ولا أخته ولا أحد من محارمه الى مواطن ومواضع الفتنه يجوز ان يرى ها قلنا الوجه كفين الشعر الرقبه ها قلنا ايه ازدراعين وقلنا اطراف القدمين ما قلناش الساقين قلنا ايه اطراف القدمين وذكرنا كلام اهل العلم والاخوه خدوا مني الورق معرفش يعملوا فيه ايه عملتوه <تصفيق> طيب البحث مهم على اساس ان احنا كنا نوزعه هنا افضل يعني نوزعوه للاخوه أفضل و ورجحنا ان هو ينظر منها او يرى منها اللي هي الاشياء او الاماكن التي ترى في في مواطن الخدمة فقط لهذا من باب ايه سد الزريعة ومن باب خوف الفتنة طب لو خفنا الفتنة في اقل من ذلك يجوز انها تستتر عن محارمها يجوز يجوز ان تستتر عن محارمها واما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين الصرة والركبة عورة الرجل مع الرجل ما بين الصرة والركبة نتكلم عن المسألة بالتفصيل العورة هي كل شيء يسطر الإنسان أنفةً وحياءً فهو عورة كل شيء يسطر الإنسان أنفةً وحياءً فهو عورة والنساء عورة النساء المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والعورة في الاصطلاح هي القبل والدبر وكل ما يستحيى منه القبل والدبر وكل ما يستحيى منه أو هي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه وإحنا عندنا العورة عورتان عورة في النظر وعورة في الصلاه أما عورة النظر هو ده اللي احنا بنتكلم عنه الان عوره النظر وهو ما يجب ستره عن عين الناظرين. ما يجب ستره عن اعين الناظرين اما عوره الصلاه وهو ما يجب على الانسان ستره حال الصلاه ما يجب على الانسان ستره حال الصلاه طب الرجل بيستر ايه في الصلاه من الصرة الى طب هل الكتفين عوره في الصلاة أم لا الحنابلة على أنها عوره ها ليست عوره ولكنها يضع نعم نعم نعم يعني تستحب يستحب سترى من باب أغز الزينة طب تبطل الصلاة المحدثين تبطل عند جماهير المحدثين تبطل الصلاة لأن النهي عندهم هنا هنا ناهي ناهي صحة أو نفي أو نهي نهي عن صحة الصلاة أو عن الصلاة ليس على عطق شيء هنا الناهي هنا يقتضي أن الصلاة باطلة نفي صحة والجمهور على أن النفي نفي نفي كمال لا يصلينا القرينة هو أن لأدر القرينة هم فهموا من الحديث أن النهي هنا يحمل على الكراهة وليس على البطلان أو على التحريم وليس على البطلان ولذلك قول الجمهور أن الصلاة صحيحة لو عار الكتف هو في قول وسط يقول الصلاة صحيحة ما لم يجد ثوبا فإن وجد ثوبا يلزمه أن يسطر عاتقين يلزمه ذلك واختلفه هل لو سطر عاتقا واحدا هل يجزئه ولا لابد من ستر العتقين معا فهذا خلاف والمسألة فيها خلاف بين العلماء فالأولى والأكمل من باب أغز الزينة خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ومن باب أغز الزينة غطاء الرأس هل غطاء الرأس زينة ولا ليس بزينة في كلام في كلام، في ناس غطاء الرأس لهم زينة وفي ناس لما يلبس غطاء الرأس يستقبح منظره يصيروا قبيحا كما قال الشيخ المعثامين فالأولى في حقه قال يلبس غطاء الرأس فالمسألة فيها إيه فيها سعة طبعا البعض بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حاسر الرأس قط هل معنى ذلك أنه يلزم الإنسان أن يغطي رأسه في الصلاة هذا أكمل هذا أكمل وإن صلى حاسرا لا بأس بذلك طبعا في المسألة بيات الناس كتير جدا بيعترضوا عليها الكلام اللي لأنا قلته الآن وده كلام الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمة الله عليهما إن الإنسان حسب حاله يعني في إنسان بيكون منظره أفضل وهيئته أكمل في حال أنه لا يغطي رأسه والعكس بالعكس وفي إنسان بيستوي كل الأشياء دي تستوي معاه ممكن يلبس الغطرة يكون أفضل حالا يكون غطاء رأسك لكل نصوة أحسن وأحسن من غيرهم يكون أحسن فكل الحال دي يجوز هو ينوع ينوع ويصلي بها جميعها والله أعلم طيب ما هو حد عورة الرجل بقى الإمام النووي يقول أن حد عورة الرجل ما بين الصرة إلى الركبة. طب هل تدخل السرة والركبة في العورة أو هل يدخل السرة والركبة في العورة؟ هذا خلاف بين العلماء. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ان السرة والركبة لا تدخلان في العورة. لا تدخلان في العورة. لحديث ما بين السرة ما بين السرة والركبة. هذا حديث رواه ابو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. القول الثاني أن السرة ليست من العورة والركبة من العورة الركبة ليست الركبة من العورة والسرة ليست من العورة وهذا قول أبي حنيفة وعطاء وقول وقول للشافعي رحمة الله على الجميع هناك قول ثالث يقول أن الفرجان هما العورة فقط العورة هي الفرجان فقط وده قول الظاهرة ورواية عن الإمام أحمد ووجه عند الشافعية والراجح طبعا قول قول الجمهور ما بين الدليل ما بين الصرة إلى الركبة عورة طبعا الغريب جدا يعني من عند أبي حنيفة أنه هو يرى أن الصرة ليست بعورة وأن الركبة عورة أيهما أشد في النظر الصرة فسبحانا تعجبت جدا لما قرأت هذا القول يعني الصرة أشد في النظر من من الركبة طبعا دي عورة إيه النظر وليست عورة الصلاة زي ما ذكرنا طب ها. نعم من ابتداء الغاية لا ده هو قال العكس ده هو قال الركبة قال الركبة عورة والصرر ليس عورة طب هل الفخذ عورة ودي مسألة طبعا كتير جدا من الناس تكلموا فيها هل الفخذ عورة القول الاول الفخذ عورة الفخذ عورة وعليها اكثر اهل العلم قال به أبو حنيفة والشافعي وعليه أكثر أهل العلم أن الفخذ عورة لحديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة فإن الفخذين عورة هذا الحديث رواه أحمد وصححه الألبني حديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة, الفخذ عورة أخرجه أظن أبو داود الترمزي الترمز عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أما القول الثاني أن الفخذ ليس بعورة والعورة هي القبل والدبر فقط والعورة هي القبل والدبر فقط قال به الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وبه قال أهل الظاهر واستدلوا بأحاديث الأول بآية بقوله تبارك وتعالى لباسا يواري سوآتكم وريشا والسوء اللي هي القبل والضبر لها العورة المغلظة وبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له ثم استأذن عمر فأذن له ولسه فخذه فخذه مكشوف صلى الله عليه وسلم فاستأذن عثمان فغطى فخذه فلما سألت عائشة رضي الله عنها قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة أو إن الملائكة أو والله إن الملائكة لا تستحي منه هذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني وحديث أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر الإزار عن فخذه حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذه هذا في صحيح عند البخاري وعند أحمد والترمذ وغيرهم وعناك أدلة أخرى في هذا الباب طيب قول الجمهور استدل بحديث إيه قولية حديث قولية ومن قال إن الفخذ ليس يصبع استدل بحديث فعلية لذلك جمع بين أهل بعض أهل العلم بين الحديث القولية والفعلية فرجح القولية على الفعلية وهذا كلام الجمهور أن القول أن القول لنا والفعل له صلى الله عليه وسلم وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح عند التعارض وقالوا أن هذه وقعت عين وقعت عين حاجة خاصة ووقائع الأعيان لا عموم لها لا تتعدى للغير لا تتعدى للغير وقالوا أن هذا كان جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده أما لغيره, لغيره فلا ابن القيم كعادته كان من المحققين كما تعلمون لما نقول بعض المحققين على رأسهم ابن تيمية ابن القيم ابن رشد مثلا ابن قتيبة هؤلاء بيأخذوا أقوال أهل العلم ويبدأوا يعملوا الأدلة جميعها يأتي بكل دليل يشوف الأدلة القولية الأدلة الفعلية هل نستطيع الجمع بينها أم لا فقال ابن القيم وابن رشد وابن قتيبة وغيرهم لأن العورة قسمان أن العورة قسمان عورة مثقلة اللي هي مغلظة يعني وهي السوأتان عورة مخففة وهما الفخذان فيجوز للرجل كشف المخففة في الحمام اللي هي الفخذين يعني يجوز كشف المخففة في الحمام وفي المواضع الخالية وفي منزله وعند نسائه ولا يحسن به أن يظهرهما أمام الناس وفي جماعاتهم وأسواقهم وليس كل شيء حل للرجل يحسن به أن يظهره في المجامع ما بقوله إيه؟ إنه بينه بالنفسه يجوز أنه يكشف العورة المخففة أو فيما بينه وبين من يحل النظر إليه يجوز له أن يكشف العورة المخففة نعم خلاء الخلاء حمام لا،, لا الخلاء للاستحمام للاستحمام وهايجي الكلام عليها ان شاء الله مسألة الحمام الكلام عليها إن شاء الله هل يجوز إنه يكشف عورته فيها أولا؟ إن الحمامات قديماً غير الآن. الحمامات قديماً كانت حمامات جماعية مش مشتركة جماعية أصلاً مشتركة الرجال والنساء <تصفيق> جماعية كان النساء على حدة والرجال على على حدة بس كان إيه يعني رجال كثر رجال كثر أكثر من رجل في مكان واحد يستحمون وكذلك النساء وفاكرين مثل اللي اختشوا ماتوا؟ عارفين أصله؟ أصله سببه الحمامات دي أصله الحمامات دي لما نشب حريق في حمام النساء فبعض النساء جرى وهم عرا والبعض الآخر استحيوا أن يخرجوا وهم عرا فماتوا في أماكنهم رحمة الله عليهن تكملت كلام ابن القيم ويجب سطر الفخذ في مجامع الناس وستره من محاسن الأخلاق ولا يمدغ التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند من يستحب من ذوي الأقدار والهيئات فعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعمالها أولى من طرح بعضها يبقى هو جمع كأنه بيقول إيه إن العورة المخففة ديات لا تظهر في المحافل وأمامه كل الناس وأمام كل الناس ليه لأن النساء قال فخذ عورة أما يجوز له أنه هو يظهر فخذيه أمام من يجوز له النظر إليه كنساء وهنا طبعا قال إيه كنساء ما قالش مرأة واحدة عشان تعرفوا أن التعدد يعني لا مش أصل التعدد مش أصل الزواج بالواحدة هو الأصل أنت في الفتاة كده هم؟ النساء وطبعا زمان كانوا يتزوجوا كده ما زينا النهاردة <تصفيق> طبعا حكم الزواج الثاني؟ ايه <تصفيق> حلال ما نعرف انه حلال زلال <تصفيق> بس حسب هل بينطبق عليه الأحكام التكلفية الخمسة ولا لا طبعا بينطبق عليه أحوال الأحكام التكلفية الخمسة الحرام ممكن يكون حرام الزواج الثاني ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه ممكن يكون مباح ممكن يكون مستحب ممكن يكون واجب يه 你 طبعا ينطبق الزوج الأول كذلك ما هو الأحكام تنطبق على النوعين من الزواج يبقى كده حد عورة الرجل عرفناها مع الرجل ما حد عورة المرأة مع المرأة فيها ثلاثة أقوال الأول عورة المرأة عند المرأة الفرجان القبل والدبر فقط وده قول الظاهرية, ده قول الظاهرية. وهذا قول شاذ مردود هذا القول مردود قول الثاني لا تكشف إلا ما تكشفه عند محارمها لا تكشف معها مع النساء إلا ما تكشفه عند محارمها وهو ما يظهر غالبا كالقدمين واليدين والعنق وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الشافعي قول الثالث المرأة أو عورة المرأة أمام المرأة ما بين الصرة إلى الركبة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ورجح هذا القول الإمام النووي وليس معنى ذلك لأننا لا أميل لقول الجمهور في هذه القضية أنا أميل للقول الثاني أميل أنها تظهر أمام المرأة ما يرى في حال الخدمة ما يرى في حال الخدمة وأمام المحارب لأن من الممكن يكون في فتنة شديدة جدا هناك مثلا تظهر سديها أمام ممرأة أخرى ممكن يكون في فتنة شدة جدا فلذلك الأولى والأحرى الأحرى أنا ألتزم بالقول الثاني قول الثاني عندي أقرب بخلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور، اللي مام النوا ومع إنه رجح قول الجمهور قال كلاما رائعا في منتهى القوة يقول وليس معنى ذلك أن تلبس لباسا يكشف صدرها أو ظهرها يبقى المسألة مسألة إيه بقى المسألة إنهم الجمهور لما قالوا ما بين الصورة الركبة قالوا إيه معنى كلامهم إيه أو معنى كلام النوا إيه إن هذا لا يظهر في الغالب إن الأصل الأصل لو ظهر ليس بعورة ولكن لا لا نتعمد إظهاره لا نتعمد إظهار ولذلك قال إيه وليس معنى ذلك أن تلبس لباسا يكشف صدرها أو ظهرها أو ساقها أمام النساء على الدوام من غير حاجة يبقى إحنا دلوقتي نرجع بقى لقول الجمهور يبقى قول الجمهور كده ينطبق مع الرؤساء لا ينطبق إلا في حالة إني يكون في حاجة أو ضرورة و طبعا ما فش حد يقول بخلاف كده إن لو في حاجة أو ضرورة يجوز جوز المرأة أن تنظر لعورة المرأة في حالة في حاجة أو في ضرورة والضرورة طبعا أضيق من أضيق من الحاجة والدليل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فدل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة وهو ما دلت عليه السنة وهو ما جرى عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وأما التوسع في الكشف طريق لفتنة المرأة طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وهذا موجود بينهن الآن وعلى أنه لا يدل على جوازه دليل يبقى القول الأقوى هنون قول من يقول وبرضه ممكن نقول أن قول الجمهور قوي ونخرق قول الجمهور هو في حال إيه إن هو يجوز إنها ترى ما بين الصرة ترى آسف غير ما بين الصرة إلى الركبة في حال إيه الضراء والحاجة طب في حال بقى الضرورة في حال الضرورة يجوز إن المرأة تظهر تظهر سوئتها في حال كشف مثلا أو غيره أنا هيأتي الكلام عنها إن شاء الله وأما نظر, الرجل, نظر الرجل, الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها المرأة الأجنبية فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل وكل المؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظنا فروجهن سواء كان نظره ونظرها بشاهوة أم بغيرها وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة ده من اللي قالوا بعض الشافعية قاله نوا إيه يجوز أن تنظر إلى الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء يعني النوى رد هذا القول أصلا وطبعا دي مسألة تجرنا إلى إيه مشاهدة القناة الفضائية والمشايخ يعني كثير من الأخوات تفتتن بالمشايخ بسبب النظر وللأسف بيعترضني يعني بعض الأخوات يعترض أنا مفهامش غير كده مفهامش غير لما بص للشيخ طب لا أنت بتصلي الجمعة تقول له أه بصلي الجمعة طب حضرتك بتستفيد من الشيخ الحمد لله بستفيد من الشيخ كيف كيف استفدت به في الجمعة وأنت ما رأيت وجهه ولماذا لم تستفيد في الدرس إلا وأنت تنظريني إليه فلذلك حتى المرأة لو عرض لها ذلك تتقل الله تبارك وتعالى وتصرف بصرها وربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم من قبل ولم يكن لعزل وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن إلا عن شيخهن ما قالش كده لأن الشيخ إيه رجل رجل ويشتهى كما أن المرأة تشتهى فالاولى والراجح أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر بحال إلى رجل بعينه ولكن يجوز لها أن تنظر إلى جملة رجال مرة واحدة ولا تحدق النظر في, إحدى في, في أحدهم أو في أحدهم يعني يجوزنا أنها تنظر لجملة رجال ولا تحضق النظر في واحد بعينه لفعل مين؟ عائشة رضي الله عنها طبعا وإن كان في فتنة حتى من نظر الجمع لا يجوز النظر إن كانت ستفتن بالجمع لا يجوز لها النظر يقول ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانت أجنبيتين يعني الحرة والأمة كذلك لا يجوز للرجل الذي ينظر إليهن وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرض إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا سواء أمن الفتنة أم خافها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء يعني لما ترى شابا أمرضا لا يجوز لك أن تنظر إلي وهذا هو الراجح التحريم يقول هذا هو الصحيح المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي وحضاق أصحابه رحمهم الله تعالى ودليله أنه في معنى المرأة فانه يشتهى كما تشتهى وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير أحسن صورة من كثير من النساء بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة والله أعلم الأمر شاب حسن الصورة حسن الهيئة بيكون أمرض اللحية لا تنبت لا تنبت له لحية وبيكون في الصورة حسن المنظر والهيئة يقول هذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة مش على العمال وعالبطال يعني برضو يعني نلفت نظر بعض الأخوات برضو في الأفراح بينهم بلبسوا حاجات مكشوفة لا الأصل انها تستتر الأصل لها لا يظهر منها إلا كما يظهر في بيتها حال الخدمة حال الخدمة وهذا الذي نميل إليه حتى من باب الحسد يعني لما رأى رجل رجلا يغتسل فقال ما رأيت كاليوم قط ولا جلدة مخبأة ولا جلدة مخبأة فاحمر جسد الرجل في الحال وحمى وسقط مغشيا عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت فأمرها أن يتوضأ ويصب الماء على هذا المريض الشاهد أن العين حق العينة حق ومن الممكن للإنسان يعني يحسد أقرب المقربينه أن يشعر دون أن يشعر فالحيطة والحذر مطلوبين يقول وهذا أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك يعني في حال بيع وشراء عاوز استوصق انكت هي زين مرأة التي تشتري أم لا ولكن زين مسألة طبعا الآن يعني لا, لا يفتح المجال طبعا عشان الأخت ما تروح لهش بقى وتروح رفع البشرة تقول لهو أنا هو ده أنا واحد لا ما يلزمناش أخت تقول له كده ما يلزمناش أنت تروح تبيع وتشتري بحجابك المسألة دي لما يكون في خلاف في البيع في البيع والشراء هل هي التي اشترت أم لا وهذا طبعا يكون بإيه الأصل إن, أصل أن يكون بقضاء قاضي نعم بقضاء قاضي أن يأمر أنها تكشف إن كانت هذه المرأة هي التي اشترت السرع أم لا وإن كان بعض أهل العلم أطلق أطلق المسألة فهل البيع والشراء يجوز أنها تكشف ولكن هذه المسألة في النفس منها شيء عندي لا والشراء والتطبب عند الطبيب ولكن لابد أن يكون فيه محرم لأن فيه نساء كثيرة بتتساهل في مثل هذه القضايا لابد أن يكون معها محرم عند الطبيب وهل المرأة تجزئ عن المحرم؟ المرأة مثلها عند الدكتور عند الطبيب هل النساء محارم؟ هل يقومن مقام المحارم؟ لا لا يقومن مقام المحارم إلا في حالة الضرورة القصوى خلاص ستهلك المرأة وستموت وليس معها أحد إلا امرأة في الحالة دي لا أخف الضرين لارتكاب أخف الضررين والله أعلم ولكن مع كل هذه الحالات ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إلي وأما الشهوة فلا حاجة إليها قال أصحابنا النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهو أو للشهو أو بشهو أما قوله صلى الله عليه وسلم لا وليفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل يعني ما ينفعش اثنين عراه مثلا يلتحف بالحاف واحد ما ينفعش سواء رجلين او امرأتين هو العلماء قالوا خص بالعراه فقط خاص اما لو يلبس ملابسه الاولى لا يلتحف بلحاف واحد الا في حال الضرورة الا في حال الضروره نعم نعرف عارف اللفظ عام ما هو ليه استثنى استثنى ليه اللي ملابس الفتنة اقل لانه لا يجوز لمس العورات لا يجوز لمس العورة إلا مع الرجل وزوجته فقط فقط غير كده لا لا يجوز وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه شوف ذا الكلام جميل جدا أنا مش عارف النووي وغير النووي لو جيف عصرنا يقول إيه أنا ما أدري يقول وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه ان يصون بصره ويده وغيرها عن عوره غيره وان يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه اذا راى من يخل بشيء من هذا ان ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه يعني عن منكر إذا رأى رأيه إن الرجل ينظر لعورة رجل أو رجل يمس عورة عورة رجل بكونه يظن أنه وواحد بقى ما يستحيش ولا نستحي يستحي لأنه من الممكن أنهم لا يقبلوا كلامي ولكن الأصل إيه الأصل الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أو غيره فتنة يخاف على نفسه أو غيره فتنة زي مثلا بعض الناس يريد أن يأمر معروفا عن المنكر أو يريد أن ينصح فتجد ينصح بطريقة فيها شدة وفيها غلظة إيه اللي بيحصل بتنقلب القضية بتنقلب القضية ومن الممكن اللي قدامه يعاند ولا يقبل حكم الشر أنا كنت أركب مواصلة مرة كان يركب السيارة معي أنا والأسرة وأخي ركب في السيارة فأول ما طلعنا الرجل شغل إيه أغاني طبعا طريقتي يعني أقول له لو تكرمت لو سمحت استسمح حضرتك بطريقة مهزبة الأخ أول ما فعل قال له أدفى ريس بشغط كده وإن ما طفتش كلنا هننزل من العربية فراح الراجل خير مشكورا راح لافف وراجل ما رجعنا نوقف تاني وقف ونزلنا كل المتاع كل الأمتاع الدر الواقع علي الحمد لله للأكثر ولكن لا يهم فبقول له يعني حضرتك لماذا لم تقبل منه كلنا احنا الراجل لم يطلب شيئا يعني فيه انكار حتى تعود قال لي يا شيخ يعني حضرتك يعجبك طريقته ولتقول له لا قال لي خلاص هذه بتلك ما خلاص فالاسلوب الحسن يعني حكيت له قصة سائق التكس ما كان مشغل اغاني أغاني له لو تكرمت استأذن حضرتك في الـ الـ الـ الأغاني فقال له هو قلتل طب صلى على النبي قال لي مصلى عليك أخي اذكر الله قال لي بذكر ربنا من قبل ما اشوفك روح انصح نفسك الأول قلت له جزاك الله خير قلتل طب اسأل حضرتك سؤال قال لي اسأل قلتل إن كان الغناء والموسيقى هو طريق الجنة فأين طريق النار قال لي الصلاة ها ها, ها من نفس الطريق دي كده وقلت له إنا لله وانا اليه رجال أخي أنا ممكن أتكلم معك وأجعلك تلين لكلامي ولكن أنا سأدخل عليك بالنصيحه وتركته الله صدنا سائق بيجي ناس تقول لي شغل أغاني وناس تقول لي شغل قران ما ردتش علي طب يا شيخ رد علي ما ردتش علي حتى المكان اللي انا رايحه ما وصلنيش فيه وصلني في مكان تاني خالص فأقصى البلد قلت له أنا عاوز أروح المكان الفلاني. فعاد طب رد علي طول الكلام منتهي قضي الأمر ليه أنا عملته كده مش كان ممكن أكلمه ولكن أنا قلت في نفسي ان هو لما يشاهد الموقف لما روح هيلوم نفسه لوم شديد جدا ومن الممكن هو يعنف نفسه أكثر من ان هو يسمع منه نصيحة لأنه من الممكن لأن اللي يقبل النصيحة ممكن يجادل اللي زدها يجادل ويناقش بحدة وبقوة وبشده فأنا تركته قلت لعله في بيته يقعد مع نفسه كده ويجد نفسه إنه هو أهان دين الله تبارك وتعالى قبل أهنت أنا أنا أهنتي مش مشكلة ولكن أهانت دين الله تبارك وتعالى وبهذه الطريقة ون يستهزئ بالصلاة إلى هذا الحد لعله يتوب إلى الله تبارك وتعالى فأنا عاوز أقول الشاهد إن من الممكن الإنسان ينصح نصيحة ولكن يكون الفتنة فيها أشد من السكوت إن لم تستطع فبقلبك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تدرج لي النبي صلى الله عليه وسلم لأني في ناس تعجز إن ت باليد ومش كل أحد يغير باليد لابد من ضوابط وطبعا هي في حق السلطان آكد في حق السلطان أو الراعي آكد من غيره فما لم يستطع فبلسانه مش كل الناس برضو بيحسن أن يتكلم بلسانه صح في ناس كتير جدا بتستحي فما لم يستطع فايه كما يقول ابن القيم فكن معهم بظاهرك وترحل عنهم بقلبك يبقى تشغل نفسك بطاعة الله تبارك وتعالى بالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن طبعا إن استطاعت النزول من هذا المكان لا أولى لا ولكن في بعض الناس بيضيق على نفسه إن الممكن تكون مثلا في مشقة بالغة إذا نزل من هذه الموصلة مثلا إذا نزل منها في مشقة بالغة من الممكن إن هو يبيت على الطرق في الحالة دي نقول له ترحل عنهم بقلبك كن ظاهرا معهم بجسدك وترحل عنهم بقلبك أما النزل يبقى الله خير وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه أدمي فإن كان لحاجة جاز يعني واحد أعاد مع نفسه كشف عورته إن كانت لحاجة جاز وإن كانت لغير حاجة يكره له ذلك يقول ففيه خلاف بين العلماء ولأصح عندنا أنه حرم, أنه حرم يعني قال إن العلماء اختلفوا فيه بين الكراهة والإيه والتحريم إن كان كشف العورة بغير بغير حاجة أو ضرورة باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوء بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل, يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضربوا موسى بالحجر صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القصة عند قول تبارك وتعالى ولا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه هذا الحديث قصة موسى عليه السلام يقول وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوه اما بحضره الناس فيحرم كشف العوره لو قلنا بقى بان الفخذ عوره يبقى لعيب الكوره نعم يبقى لعيب الكوره لما يلبسوا شرط يحرم يحرم عليهم ذلك على الراجح وأما بحضره الناس فيحرم كشف العوره في كل ذلك قال العلماء والتسطر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخول أفضل من التكشف كمان يعني وانت بتغتسل الى أفضل انت تكون مستتر وهذا طبعا فيه مشقة هذا فيه مشقة وليس عليه وليس عليه دليل والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل يعني جوز اننا طبعا أتكشف وأغتسل هذه المدة فقط ولا يجوز الإطالة عن ذلك لا يجوز اننا أكشف عورتي فوق, فوق الحاجة نعم هذا هذا فعله هذا فعله هذا وهذا هذه حاله خاصه به سي النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان غير في رمضان الا 11 ركعه في كثير ثبت عن السلف انهم كانوا بيحيوا الليل بأكثر من 20 ركعه من 100 ركعه ل 300 ركعه فنقول هذه حالة خاصة بإيه بصاحبها لا تعمم فقد كان يغتسل وهو يلبس ثيابه ولا ادري صحتها ثم ان هل الماء سيصل إلى جميع البدن وإذا اغتسل بثوب ها <تصفيق> بشقه في مشقة هيحتاج ان هو يغسل مش مرة مرتين ثلاثة واحنا قلنا اقصى اقصى مرات الغسل كم مرة؟ ثلاث مرات وقلنا ان قول القول الثاني هي مرة واحدة مره واحده فقط ولكن الراجح الراجح الايه قلنا الامر لا قلنا الامر فيه ساعه من اكتزئ على مرة جاز له ذلك ومن اغتسل ثلاث مرات جاز له ذلك والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح كما قدمنا في الباب السابق أن سطر العور في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة. يقول وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل في الخلوة عريانا وهاذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا هنا اغتسل فين؟ في الخلوة فين؟ عريانا فشرع من قبلنا شرعا ها؟ على الإطلاق ليس على الإطلاق ما لم يأتي دليل في شرعنا يخالف شرع من قبلنا تمام يبقى الأصل شرع من قبلنا ممكن نقول ليس شرع لنا إلا في بعض القضايا اللي اتفق فيها ايه؟ اتفقت فيها الشرائع إذا وفق شرعا تمام هي دي ألفز كلها العلماء استعملوه قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم أن كلهم يغتسلوا في مكان واحد عراء وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها وحياء أو استحياء واستحبابا ومروءة ويحمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا وكأن النوى وجه في زماننا ورأى ما نحن فيه من الفتن والابتلاءات نسأل الله عفوالعافيه واستوأته هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها قوله آدر يعني عظيم الخصيتين آدر يعني عظيم الخصيتين يقول صلى الله عليه وسلم فجمع موسى عليه السلام بإثره جمع عاوزين نقول جرى أشد ما يمكن جرب بشدة عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الحجر فنظر إلى الحجر وتفق بالحجر إيه ضرباً. فموسى عليه السلام أراد بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر يعني الحجر هذا تأثر بالإيه وحدث في علامات حدث فيه علامات كما يقول أبو هريرة ستة أو سبعة ويحتمل أنه اوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة والله أعلم وقوله ندب يعني أثر أثر هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم